وقصدها ه الله وبركاته <تصفيق> امرأة لديها مبلغ من المال ورثته من أبيها عليه به و المجموعة الأولى موطأ ورحمة وللمحافظة عبارة عن عليكم مع بن مبلغ الإمام مالك السلام امرأة المال اشترت أختها شرح من أنس من من ط ع ة أرض و ق ليس الاستثمار أو اي ل لغير ت ج ا ر ولقد أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة تلك ا ل أ ر ض ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى فقط فماذا يلزمها ا ل آ ن و قد خسرت كثيرا في ق ي م ة ا ل أ ر ض و ليس لها مورد آ خ ر هذه ا ل أ ر ض إ ن م ا اشتريت لتحفظ المال فهي ب م ث ا ب ة المال كنز اذا كانت ت ح ف ظ المال أ م ا إ ذ ا اشتراها صاحبها ليقيم عليها مشروعا سكنيا أ و تجاريا ف إ ن ه ا حينئذ ليس فيها ز ك ا ة و لو تحولت نيته بعد ذلك إ ل ى ا ل ت ج ا ر ة ما لم يملكها ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة و هنا اشتريت هذه ا ل أ ر ض لا للاستثمار و لا ل ل ت ج ا ر ة و إ ن م ا على اصطلاح ع م ل تمسك المال تكون ح يكون ن ي ح ك م و حكم وحكم المال يقول أ ر ج و التنبيه على موضوع الاحتفال بعيد ا ل س ن ة ا ل م ي ل ا د ي ة و كيف ا ل ط ر ي ق ة المثلى ل إ ن ك ا ر هذا المنكر العظيم هو الاحتفال بعيد الكفار مع العلم أ ن هناك حي كامل لا توجد فيه شق الايجار م س ت ا ج ر هذا يحتاج إ ل ى إ ث ب ا ت لكن م ش ا ب ه ة الكفار ومشاركتهم في أ ع ي ا د ه م هذه من عظائم ا ل أ م و ر ه ذ التشبه ا بهم ا ل أ ع ظ م مظاهر التشبه مشاركتهم في أ ع ي ا د ه م ومشاكلتهم في الظاهر تدعو إ ل ى ا ل م ش ا ك ل ة في الباطن ف ا ل أ م ر خطير جد خطير ومن تشبه بقوم فهو منهم س ب ح ا ل ل ه ا ل ي ه م صلى الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم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 عن مالك ع يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعه عن مالك عن داود بن ا ل ح س ي ن انه سمع ا ل أ ع ر ج يقول ما ادركت الناس إ ل ا وهم يلعنون ا ل ك ف ر ة في رمضان قال وكان القارئ ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ث م ا ن ركعات ف إ ذ ا قام بها في اثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة ر أ ى الناس أنه قد خفف م انه ألك عن عبد ا ل ل بن أبي بكر قد ا كنا رمضان ا ل يقول فلستعجل ل سمعت أبي يقول كنا في ننصرف خ م الطعام م خفف ا ة ا ل ج ر عروة عمر عما عن عن عبدا لعائشة تعالى هشام ذكوان أبا وكان الله عنها النبي الله ألك أبيه أن صلى بن زوج رضي عن كان يقوم يقرأ لها في رمضان يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام رمضان يسمى التراويح جمع ترويحه وماخوذ من الراحه لانهم كانوا يستريحون بين, يستريحون بين كل تسليمتين وما ذلكم الا لطول القيامه كما سياتي في الخبر انهم كانوا يعتمدون على ا ل ع ص ي ويقرؤون بالمئين لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آ ي ه الدين تشكل عندهم مشكله ة ص ح ي تشكل م ش ك ل ة عندهم آ ي ه الدين بعض الائمه يقرا أ آ ي ايه والله المستعان إ ذ ن ما ف ا ئ د ة ا ل ا س ت ر ا ح ة بين كل تسليمتين يقول حدثني مالك عن ابن شهاب عن ع و ر و بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبه إ ل ى ا ل ق ا ر ة انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليله في رمضان إ ل ى المسجد ف إ ذ ا الناس أ و ز ا ع جماعات متفرقون نعت لفظ يصلي ي الرجل لنفسه يعني م ف ر د ا ً ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط جمع اليسير من ث ل ا ث ة إ ل ى عشر فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله إ ن ي لاراني من ا ل ر أ ي لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أ م ث ل وهل يقال ان الدين يدخله ا ل ر أ ي أ و هذا ر أ ي من أ م ر ن ا بالاقتداء به راي من امرنا بالاقتداء به لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أ م ث ل يعني أ ح س ن وانشط لكثير من المصلين بعض الناس مع الناس ينشط بل هذا موجود عند كثير من الناس ينشط إ ذ ا كان مع الناس وهذه ح ج ة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول ا ل ع ا د ة تقول ي تنشط مع الناس تصلي مع الناس انشط لها و تحرص على الخير بخلاف ما لو قامت لوحدها فجمعهم على أ ب ي بن كعب جعله إ م ا م ا لهم و اختاره لما جاء في ه بيان مزيته في ا ل ق ر ا ء ة جاء أ ق ر أ ه م أ ب ي قال عبد الرحمن بن عبد ن القاري ثم خرجت معه ل ي ل ة أ خ ر ى و الناس يصلون بصلاه قارئهم أ ي إ م ا م ه م ن ا س يصلون و عمر خرج على أ ن عمر لا يصلي معه إ م ا مطلقا أ و في هذه ا ل ل ي ل ة على وجه الخصوص لانشغاله ب ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة نعم و لا يمنع أ ن يكون يصلي منفردا و بعض أ ه ل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد لماذا ل أ ن ه يريد أ ن يقوم ب أ ك ث ر يريد أ ن يطبق ما اثر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و عن صحابته و سلف ا ل أ م ة فهل هذا فاضل أ و مفضول هل ا ل أ و ل ى ان يصلي مع الناس و يصلي مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف ليكتب له قيام ليله او ينفرد فيصلي في بيته و يحقق ما في نفسه من اقتداء نعم م بيوت ا و ر ينصرف قبل ا ل إ م ا م ما ينصرف قبل ا ل إ م ا م اذا صلى يعني يصلي مع ا ل إ م ا م ويزيد في بيته ما. ما. هذا طيب لا شك لكن نعلم أ ن ا ل ج م ا ع ة س ن ة يعني من س ن ة عمر رضي الله عنه ف إ ذ ا تمت ا ل ص ل ا ة في هذه الليالي ا ل م ب ا ر ك ة قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا سواء كان منفردا أ و مع ا ل ج م ا ع ة تحقق له الثواب ل م و ع و د ه به إ ن شاء الله تعالى بشرطه لكن ينبغي أ ن يلاحظ أ م ر وهو إ ن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال انفرط هذا ما يصلي نعم و أ ي ض ا لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك ا ل ص ل ا ة ل أ ن بعض الناس يقول لو فيها أ ج ر صلى الشيخ نعم ف إ ذ ا خلت ا ل م س أ ل ة عن ذلك فلا مانع من أ ن يصلي في بيته على ما يريده من ك ي ف ي ة والله المستعان ن أ ت ي إ ل ى ا ل ك ل م ة او ا ل ج م ل ة ا ل م ش ك ل ة و الناس يصلون بصلاه قارئين فقال عمر ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه يعني ا ل ص ل ا ة في ليالي رمضان ج م ا ع ة ن ع م ة ا ل ب د ع ة ا ل ب د ع ة في ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة ما عمل على غير مثال سابق هذا في ا ل ل غ ة و في الشرع ما عمل مما يتعبد به و لم يسبق له أ ص ل ليس له أ ص ل يدل على مشروعيته من الكتاب و ا ل س ن ة فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي عمل على غير مثال سابق أ و هناك مثال سابق فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا إ ذ ن ليس ب ب د ع ة ل غ و ي ة هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي ل ل ب د ع ة لم يسبق له ش ر ع ي ة من كتاب ولا س ن ة أ و سبق له ش ر ع ي ة يعني ترك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام للصلاه ج م ا ع ة للتراويح هل هو ترك نسخ أ و ترك م ص ل ح ة لئلا خ ش ي ة أ ن يفرض عليه يعني ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة ما في أ ح د استنبط ع ل ة ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة ف إ ذ ا زالت ا ل ع ل ة زال الحكم ز ا ل ا ل ترك شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى يقول المراد ب ا ل ب د ع ة هنا ا ل ب د ع ة ا ل ل غ و ي ة ا ل ب د ع ة ا ل ل غ و ي ة الشاطبي و غيره يقول مجاز مجاز و قررنا أ ن ه ا ليست بدعه ل غ و ي ة ل أ ن ه ا عملت على مثال سبق فعلها ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ليست ب ب د ع ة ش ر ع ي ة لوجود ا ل أ ص ل الشرعي من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو و ان كان متروكا إ ل ا أ ن الترك ليس نسخا و إ ن م ا خ ش ي ة أ ن تفرض إ ذ ا لم تكن ب د ع ة ل غ و ي ة و لا مجاز فماذا تكون كيف نوجه هذا اللفظ يا أ خ ي كثير من ا ل م ب ت د ع ة يفعلون أ ش ي ا ء يتعبدون بها ويقولون ن ع م ة البدع ل أ ن من البدع ما يمدح ل أ ن ا ل ن ع م ة مدحه ففي البدع ما يمدح والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول كل بدعه ض ل ا ل ة إ ذ ن ليس في البدع ما يمدح وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسن او بدع ق ب ي ح ة هذا لا أ ص ل له أ و تقسيم البدع إ ل ى ا ل أ ق س ا م ا ل خ م س ة تبع ل ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة بدع و ا ج ب ة بدع م س ت ح ب ة بدع كذا هذا لا اصل له ل أ ن ه ليس في البدع ما يمدح يعني كل بدعه ضلاله هذا الحديث كل بدعه ضلاله اذن كيف يقول عمر نعمه البدعه نعم يعني هذا يكوني إيش التعبير من باب من ب المشاكل ب ا إ ي ش معنى م ش ا ك ل ة م ج ا ن س ة في التعبير ي أ ت ي بكلام من جنس ما يقترح عليه و جزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها جزاء س ي ئ ة ا ل ج ن ا ي ة س ي ئ ة لكن م ع ا ق ب ة الجاني س ي ئ ة و لا ح س ن ة إ ذ ن تسميتها س ي ئ ة من باب المشاكله يقول الشاعر قلت اطبخوا قالوا اقترح قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي ج ب ة و قميصا نعم مشاكله م ج ا ن س ة في التعبير فهل هناك من قال لعمر هذه بدعه ثم قال ن ع م ة البدعه ليجانس في التعبير يعني لو عبد الرحمن هذا قال هذه ب د ع ة قال ن ع م ة البدعه نقول مجانسه في التعبير لكن هل فيه احد قال نعم ك أ ن ه افترض ك أ ن ه افترض ولذا في كتب البديع و ا ل م ج ا ن س ة من باب البديع نعم يقول ح ق ي ق ة أ و تقديرا يعني ك أ ن عمر تصور ان الناس يقولون هذه ب د ع ة يا عمر فقال ن ع م ة البدعه سبقه م إ ل ى ذلك وهذه م ج ا ن س ة و التي تنامون عنها و هي ا ص ل ا ت في آ خ ر الليل أ ف ض ل من ا ل ت تقومون بها لا شك ان ا ل ص ل ا ة في آ خ ر الليل م ش ه و د ة و هي أ ف ض ل من ا ل ص ل ا ة في آ خ ر الليل ب ا ل ن س ب ة لمن غلب على ظنه أ ن ه يقوم في آ خ ر الليل أ م ا من غلب على ظنه أ ن ه لا يقوم آ خ ر الليل فليعمل ب و ص ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بابي ه ر ي ر ة و أ ن و ت ا ل قبل ان ء أ أ ن ا م هذا لمن يغلب على ظنه أ ن ه لا يقوم في آ خ ر الليل أ م ا من غلب على ظنه انه يقوم آ خ ر الليل مثل هذا ص ل ا ة آ خ ر الليل أ ف ض ل ولا يضحك على نفسه بل بقوم آ خ ر الليل و هو لم يعمل ا ل أ س ب ا ب و لم ينف الموانع يسهر جل الليل ثم يقول بقوم آ خ ر الليل على كل حال على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل الاحتياطات للواجبات و المندوبات و كان الناس يقومون أ و ل ه حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أ ن ه قال أ م ر عمر و الخطاب ابي بن كعب و تميما الداري قالوا يرويه يحيى الديري أ و ا ل د يرويه ي ر و ي ا ل أ ك ث ر الداري و الذي بين أ ي د ي ن ا ر و ا ي ة يحيى الداري يعني م و ا ف ق ة ل ر و ا ي ة ا ل أ ك ث ر أ ن يقوم للناس ب إ ه د ى ع ش ر ة ر ك ع ة اقتداء ا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما في حديث عائشه و أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما زاد في رمضان و لا في غيره عن إ ح د ى ع ش ر ة ركعه يصلي أ ر ب ع ا فلا ت س أ ل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أ ر ب ع ا مثلها يعني فلا ت س أ ل عن حسنهن و طولهن ثم يؤتر بثلاث قال ا ل س ا ئ ب ق د كان القاري ي ق ر أ بالمئين بالمئين مئات ا ل آ ي ا ت يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام نعتمد على العصي من طول القيام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قام حتى تبطلت قدماه طيب وما جعل عليكم الدين من حرج من كل عصي بعض الناس يترك الواجبات بناء على أ ن ه م ا الدين يسر يقول لا يا اخي الدين يسر لكنه تكاليف تكاليف توعد على تركها بالنار ن س أ ل الله العافيه وهذا لا شك أ ن ه من باب الشكر لله و م ن باب تسديد النقص في الواجبات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إ ل ا في فروع الفجر أ و بزوغ الفجر أ ن ي طلوع الفجر او قربه وقرب طلوع الفجر و س ي أ ت ي أ ن ه م يبتدرون الوقت بالسحور على ما س ي أ ت ي هنا في هذه الروايه امرهما ان يقوم باحدى عشره ة ركعة وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان عن عن وحدثني يزيد مالك المدين أ قال ث ركعه الناس م خ ا ل ف ة لما جاء عن عائشه ر ا ل ل ا ل ا يمكن ا ل ج م بينهما ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى ي ق ر أ ب ا ل م ئ ي ن ويعتمدون على الحصي نعم ك أ ن هذا خيار ثاني يعني لمن لا يطيب طول القيام نعم يكثر من عدد الركعات ويسنده حديث ص ل ا ة الليل م ث ن ى مثنى ف إ ذ ا خشي أ ح د ك م الصلحى ليصلي واحد توتر له من قد صلوا فالعمل بهذا وهذا كله جائز وكله من ا ل س ن ة ف إ ن أ ر ا د أ ن يطيل ا ل ق ر ا ء ة ي ق ل عدد الركعه و إ ن أ ر ا د أ ن لا يطيل ا ل ق ر ا ء ة و لا يتحمل طول ا ل ق ر ا ء ة يكسر عدد الركعه و الخلاف بين اهل العلم في ا ل أ م ر ي ن أ ف ض ل طول القيام و لا ك ث ر ة السجود نعم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد و طول القيام هو القنوت أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة طول القيام ذكر القيام الذي هو ا ل ق ر ا ء ة أ ف ض ل من ذكر الركع و السجود لكن فعل السجود أ ف ض ل من نفس ا ل ق ي ا م و لذا بعضهم يقول هما سيان ف ك أ ن ه م شق عليهم أ ن ي ق ر أ ب ا ل م ئ ي ن و يعتمدون على ا ل ع ص ي فوجد أ لهم خيار آ خ ر فيصلوا ثلاث و عشرين و يخففون ا ل ق ر ا ء ة و ا ل آ ن بعض الناس يتمسك بالعدد و يهمل ا ل ك ي ف ي ة يتمسك ب ا ل ك م ي ة و يهمل ا ل ك ي ف ي ة قل لا يا أ خ ي إ م ا أ ن تعمل بما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بكيفيته و كميته أ و ت ل ج أ إ ل ى الخيار الثاني و كلاهما خير و فاضل إ ن شاء الله تعالى و حدثني عن مالك عن د ا و د بن الحسين أ ن ه سمع ا ل أ ع ر ج يقول ما أ د ر ك ت الناس يعني من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين أ د ر ك ج م من ا ل ص ح ا ب ة و م ن التابعين إ ل ا وهم يلعنون ا ل ك ف ر ة في رمضان في قنوت الوتر و قد دعا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على رع و ذكوان و بني الاحيان و فيه إ ب ا ح ة ل ع ن الكفره سواء كان لهم ذ م ة أ و لا ذ م ة لهم غضبا لله عز و جل لا سيما المؤذي منهم لا سيما من آ ذ ى المسلمين منهم و الله المستعان نظرنا إذا سبب نزول قوله جل و علا ليس لك من ا ل أ م ر شيء لما خص النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعض الناس ب ا ل ل ع ن اللهم ع ن ه فلان وفلان نزل قوله تعالى ليس لك من امر شيء أ و يتوب عليهم او يعذبهم المقصود أ ن ا ل ت ق ص ي ص محل خلاف بين أ ه ل العلم منهم من يقول ان ا ل آ ي ة خ ا ص ة بالنهي عن عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أ ن ه م يسلمون نعم ويبقى لعن من آ ذ ى بعينه وهو قول معتبر عند أ ه ل العلم ومنهم من يقول لا داعي ل ل ت ق ص ي ص و إ ذ ا لعن الجنس يشمل الجميع و يبقى أ ن ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا إ ذ ا ترتب عليها مفسده الـ الـ الكفار و ا ل أ ع د ا ء غافله ف أ ن ت تنبيهم على نفسك بمثل هذا و لك مندوحه في أ ن تدعو عليهم بالسجود تدعو عليهم في مواطن ا ل إ ج ا ب ة ا ل أ خ ر ى له أ ي ض ا حظ من النظر و ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة مصالح و درء مفاسد و إ ذ ا نهينا عن أ ن نسب ا ل أ ص ن ا م و المعبودات خ ش ي ة من سبهم لله جل و علا فمثل هذا يضطرد في مثل هذا ولا السب الذين يدعون من دون الله فيسب الله هدوء من غير علم لكن ا ل أ ص ل الجواز لكن قد يقول قائل كيف نلعن ا ل ك ف ر ة نعم نلعن اليهود و النصارى و منهم من يكتب الله له أ ن ه يسلم بل ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة أ ن ن ا إ ذ ا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم ب ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة نقول لا تعارض بين ا ل إ ر ا د ت ي ن نحن ندور مع ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة بغض النظر عن إ ر ا د ة ك و ن ي ه الله سبحانه و تعالى يفعل ما يشاء كما أ ن ن ا ندعو لعموم المسلمين ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة و إ ن كان فيهم من يدخل النار و يعذب فنحن م أ م و ر و ن بالدعاء على الكفار غضبا لله عز و جل و نحن م أ م و ر و ن بالدعاء للمسلمين و هذا من حقوق المسلم على أ خ ي ه و على كل حال ا ل م س أ ل ة إ ذ ا ترتب عليها مفسده اكبر منها ك ب ق ي ة انكار المنكر و ا ل د ع و ة و غيرها كلها تدخل ه ا مصالحك لا بد من, من النظر في هذا و هذا و الدين ا ل متكامل لله على كل حال عندك أ م و ر عندك الدعاء عليهم و ا ل إ ع ر ا ض عنهم الحكم بينهم و ا ل إ ع ر ا ض عنهم ا ل ص ل ا ة و الهجر كلها علاج كلها علاج تفعل ا ل أ ن ف ا ق يقول و كان القارئ ي ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ث م ا ن ركعه القاري ي ق ر أ ا ل ب ق ر ة في ثمان ركعات جزئين ونصف في ثمان ركعات يكون نصيب كل ركعه إ ذ ا قسمنا الثمان والاربعين على ثمان نعم س ت سته ج يعني ي لا ثلاث ورق ي ق ر أ ثلاث ورقات في الركعه ف إ ذ ا قام بها ف ي ث ن ت ي ع ش ر ة ركعه ر أ ى الناس أ ن ه قد خفف سعجل والصواب أ ن ه لاحد محدد في ذلك نعم لاحد ملزم بل هذا مرتبط بأسفل المشقه على ا ل م أ م و م ي ن و إ ط ا ق ت ه م ذلك ورغبتهم في ذلك أ ي ض ا التنفير منهي من عنه منهي من عنه في ا ل ف ر ي ض ة في ا ل ن ا ف ل أ ذ ب او أ لا ف إ ذ ا رغب ا ل م أ م و م و ن في ا ل إ ط ا ل ة يطيل إ ذ ا عجزوا عن, عن, عن, عن ما في نفسه من إ ط ا ل ة أ و ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها عجز عنها الناس ف ا ل أ م ر ف ي س ا ع ة و ا ل ه على أ ن يصل إ ل ى حد يشبه التلاعب او فيه شيء من التفريط و حدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن عمرو بن حزم قال سمعت و ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدمه بالطعام للسحور م خ ا ف ة الفجر وهذا كله من طول ا ل ص ل ا ة يقول ق ا ئ م النبي ينام حتى يبقى على الفجر له ربع س ا ع ة و ا س ا ع ه و يصلي ما تيسر و يستعجل القادم ل ل س ح و ر استدلالا بهذا لا يا أ خ ي و ح د ذ ن ي عن مالك عن هشام م ن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ذكوان أ ب ا ع م ر المدني و كان عبدا ل ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فاعتقته عن دبر يعني علقت عتقه بموتها كان يقول أ و كان يقوم ي ق ر أ لها في رمضان أ ي يصلي بها إ م ا م ا و جاء في بعض الروايات أ ن ه ي ق ر أ من المصحف ف أ خ ذ منه ا ل العلم جواز ا ل ق ر ا ء ة من المصحف و لا ش ي ء ب ذلك يمنعه بعض ا ل ح ن ف ي ة ويقول يترتب عليه فتح المصحف و إ غ ل ا ق ه وحمله ووضعه نقول فتح المصحف وحمله ووضعه ليس ب أ ع ظ م من حمل أ م ا م ه في ا ل ص ل ا ة نعم ليس ب أ ع ظ م من ذلك س ب ح ا الله ل ك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين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 أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إ م ر ئ تكون له ص ل ا ة بليل يغلبه عليها نوم إ ل ا كتب الله له أ ج ر صلاته وكان نومه عليه صدقه عن مالك عن أ ب ي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت كنت أ ن ا م بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ف َ إ ِ ذ َ ا سجد َََ غمزني َََِ فقبضت َََُ رجلي َِْ ف َ إ ِ ذ َ ا قام ََ بصدتهما ََُ قالت ََ والبيوت ُُُْ يومئذ ٍََْ ليس ََْ فيها َِ مصابيح عن ََِ مالك َِ عن َْ هشام َِ بن ع ُ ر و َ ة َ عن ََ ابيه ِِ عن ع ي ئ ش ه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا نعس أ ح د ك م في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه عن مالك عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي حكيم انه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع م ر ا ه من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل ف ك ر يا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهيه في وجهه ثم قال إ ن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا كلفوا من العمل ما لكم به ط ا ق ة عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان من اخر الليل ايقظ اهله للصلاه يقول لهم الصلاه الصلاه ثم يتلو هذه الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى عن مالك أنه بلغه وردوا ان سعيد بن المسيب كان يقول يكره ُ النوم قبل العشاء والحديث بعدها عن مالك إن انه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين قال مالك رحمه الله وهو الامر أ م ر ع ن ن د ا ل ح د لله ب ا ل عندنا ا ل م ي وصلى الله وسلم وبارك الله على ب ع ه ورسول ب ي ن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه وصحبه وعلى يقول تعالى آله الله صلاة الليل كتاب يعني كتاب ا ل ص ل ا ة التي ظرفها الليل و ص ل ا ة الليل من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل وهي داء بالصالحين يقول الله جل و علا و من الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك و يقول جل و علا تتجافى جنوبهم عن المضاجع و يقول جل و علا أ م ن هو قانت أ ن ا الليل ساجدا و قائما يحذر ا ل آ خ ر ة و يرجو ر ح م ة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ا ل م ق ا ب ل ة تقتضي أ ن يكون أ ه ل القيام هم الذين يعلمون و أ ه ل ا ل غ ف ل ة و النوم هم الذين لا يعلمون فدل على أ ن العلم هذا الوصف الشريف إ ن م ا يستحقه من يعمل به و الذي لا يعمل به يستحق ضده و هو عدم العلم أ م من هو قانت ا ن ا الليل ساجدا و قائما يحذر ا ل آ خ ر ه و يرجو رحمته ة هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل ثم ذيل ا ل آ ي ة بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون و هم أ ه ل القيام و العمل و الذين لا يعلمون و هم اهل ا ل غ ف ل ة و النوم و ان حصلوا ما حصلوا من ا ل ع ل م ل أ ن العلم الحقيقي هو ما نفع أ م ا العلم الذي لا ينفع ليس ب ح ث في ا ل ح ق ي ق ة و ان حصل منه صاحبه ما حصل و إ ن أ د ر ك به من أ م و ر الدنيا ما أ د ر ك يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فالذين يحملون العلم و يستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول هم الذين يعملون بالعلم أ م ا الذي لا يعمل بعلمه ما ا ل ف ا ئ د ة من علمه لا ف ا ئ د ة وجوده مثل عدم بل هو بال على صاحبه قد يقول قائل ان هذه ن ا ف ل ة فكيف يسلب الوصف من ترك ا ل ن ا ف ل ة لا يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون هذه ا ل ن ا ف ل ة كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ع ب د الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فالمدح انما علق على القيام فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إ ل ا قليلا فهذا وصف أ ه ل العلم و هذا ش أ ن أ ه ل العلم ش أ ن ه م العمل بما ع ل م و ما تعلموا اما الذي لا يعمل فليس من آ ه ل العلم ه ذ ه ا ل آ ي ة و الله المستعان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ماء هذه يصير الهجوع ا ل ش ف الهجوع النوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا هو المراد أ ن ه م يقومون قليلا لا ينامون قليلا او ان هجوعهم قليل قليلا من الليل الذي يهجعونه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي الذي يهجعونه يعني الذي ينامونه احتمال ا ل ا م ث ا ل من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي ا ل م م ث ل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا ق د عرف ب ه ذ ا عرف ب س ر ع ة ا ل م ت ث ا ل يا عبد الله كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابد وسبيل ماذا قال عبد الله فكان عبد الله يقول إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء و إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح باب ما جاء في ص ل ا ة الليل ص ل ا ة الليل س ن ة م ؤ ك د ة عند ع ا م ة أ ه ل العلم و أ و ج ب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام ولو كان شيئا يسيرا لكنه قول مهجور شاذ و اختلف في حقه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هل كانت ص ل ا ة الليل عليه و ا ج ب ة أ و ليست ب و ا ج ب ة يقول رحمه الله حدثني ي ح ي ى عن م ا ل ك عن محمد بن المنكدر المدني عن سعيد بن جبير ا ل أ س د مولاه م الكوفي عن رجل عنده رضا رضا مصدر رضي, رضي, رضي, رضي, رضي رضا ى ر ض مصدر و المقصود به اسم المفعول اسم المفعول كما يقال حمل يعني محمول تعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أ و اسم المفعول يراد به ا ل م ب ا ل غ ة في الوصف ل أ ن ه كان كان صار ك أ ن ه هو ا ل م ا د ة نفسه هو الرضا كله يقول ابن عبد البر هو ا ل أ س و د ا بن يزيد النخعي هو رجل رضا عند سعيد بن جبير و عند غيره من أ ه ل العلم و هو مصرح به في ر و ا ي ة ا ل ن س ا ء و في إ س ن ا د ه أ ب و جعفر الرازي و ليس بالقوي أ ب و جعفر الرازي اسمه إ ي ش اسمه عيسى ابن ماهان انه أ خ ب ر ه أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ خ ب ر ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من امرئ امرئ ل ل م ذ ك ر يعني ما من رجل وراؤه تتبع إ ع ر ا ب ه تقول جاء أ م ر ؤ و ر أ ي ت امرا و ما من امرئ كما هنا و ماء ن ا ف ي ة و من ز ا ئ د ة ل ت أ ك ي د النفي و امرئ مجرور ب من لفظا و إ ن كان مرفوع محلا على إ ي ش اسم ماء هذا إ ذ ا قلنا إ ن ه ا ح ج ا ز ي ة و إ ذ ا قلنا ماء ت م ي م ي ة فيكون رفعه على ا ل ا ب ت د ا ء ما من امرئ تكون له ص ل ا ة بليل يغلبه عليها نوم يغلبها عليها نوم هذا عند الباجي يحتمل أ م ر ي ن إ م ا أ ن يغلبه النوم عن القيام إ ل ي ه ا ب ا ل ك ل ي ة فلا يستيقظ إ ل ا مع طبع الصدف و الاحتمال الثاني أ ن ه يقوم ليصلي فيغلبه النوم على ا ل ا ت ي ا م بها أ و بعضها و ل ل ف ظ محتمل ما من امر ان تكون له ص ل ا ة بليل يغلبه عليها نوم إ ل ا كتب الله له أ ج ر صلاته التي اعتادها التي اعتادها اما الذي ما اعتاد ا ل ص ل ا ة يكتب له شيء ومثل هذا قل في المسافر والمريض الذي ما اعتاد من العبادات شيء يكتب له شيء إ ذ ا مرض او سافر ما يكتب له شيء أ ن م ا يكتب له ما كان يعمله مقيما ً صحيحا ً و هنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك و ما نواه ق ئ نعم الذي يغلبه النوم لكن شريطه الا يكون غلبه النوم بسبب تفريطه بسبب تفريطه بعض الناس يسهر و يمني نفسه ان يقوم الليل ف إ ذ ا بقي على الفجر س ا ع ة أ و ساعتين قال ننام قليلا ثم نقم و للتهجد هذا تفريط وقد ينام ا ل إ ن س ا ن من أ و ل الليل فيحتاط ل ص ل ا ة الليل بالنوم المبكر لكنه يعرف من نفسه أ ن نومه ثقيل لا يقوم بلوم من منبه وحينئذ يحتاج إ ل ى أ ن يجعل له من يرصده لتنبيهه اما إ ذ ا فرت ما كتب له شيء إ ذ ا فرت ولم يقم لم يكتب له شيء تكون ل و ص ل ا ة بلين يغلبه عليها نوم إ ل ا كتب الله له أ ج ر صلاته التي اعتادها م ك ا ف أ ة له على نيته و على ما اعتاده من عمل الخير إ ل ا كتب الله له أ ج ر صلاته يعني كاملا موفورا و هنا أ م ر ا ن ا ل أ و ل هل يكتب ا ل أ ج ر كامل مثل من قام بمضاعفاته وهل مثل هذا اللفظ و هذا ا ل أ س ل و ب الا كتب الله له أ ج ر صلاته يعفيه من قضاء ما فاته أ و أ ن ص ل ا ة الليل تقضى ص ل ا ة الليل تقضى بين ارتباع الشمس و زوالها اذن قوله الا كتب له اجر صلاته بمضاعفاته وان كانت صلاه الليل افضل من صلاه النهار الاصل من صلاه الليل افضل من صلاه النهار فهل اذا صلاها ضحى ي ك و ن له من ا ل أ ج ر مثل ما صلاها بالليل نعم كتب له أ ج ر صلاته ذ ا من غير تفريط نام عن صلاته اللفظ يحتمل انه ما يقضي بعد يكتب له ا ل أ ج ر و لو لم يقضي اللفظ محتمل لهذا أ و نقول أ ن هذا النص يكتب له ا ل أ ج ر كاملا كما لو صلاها من الليل إ ذ ا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص و حينئذ يكمل له ا ل أ ج ر الفارق بين أ ج ر الليل و النهار كل هذا مشروط بما إ ذ ا لم يفرط واضح ن ا م ب ا ض ح ا ل آ ن ظاهر اللفظ إ ل ا كتب له أ ج ر ص ل ا ة من غير تعرض للقضاء فلقائل ان يقول ما دام يكتب له أ ج ر ص ل ا ة ه ليش يقضي و ا ل أ ج ر مكتوب نعم أ و نقول أ ج ر صلاته إ ذ ا قضى كمل له ا ل أ ج ر مثل ما كان يعمله و يقومه بالليل بهذا تجتمع النصوص و كان نومه عليه ص د ق ة ل أ ن عندنا هذه ا ل م س أ ل ة نظير م س أ ل ة من كان يعمل ا ل م ح ا ص ي و مسرف على نفسه ثم تاب ت و ب ة نصوحا هل يستوي مثل هذا مع أ ن ه ب ن ن ص القطعي تبدل سيئات حسنات هل يستوي هذا مع من عمل كل صالحات يعني لو افترضنا أ ن شخصين بلغ من العمر سبعين عاما هذا مسرف من منذ أ ن كلف إ ل ى أ ن بلغ السبعين و هو في عمل المعاصي و هذا في عمل الطاعات فهل إ ذ ا تاب هذا و عمل عملا صالحا تبدل سيئات و حسنات بالمضاعفات التي حصلت ل ل آ خ ر أ و نقول ان له أ ص ل بدلت س ي ئ ا ت بدل ا ل ب له حكم المبدل من غير مضاعفات و هنا نقول لا يستوي من قام من الليل مع من ن ا م عن قيام الليل ف إ ذ ا قضى أ وفر له ا ل أ ج ر و كمل ا أ ج ر ه لكي تلتئم النصوص ل أ ن هذا احتمال ي ق و ل ما أ ق ض ي خلاص ما دام وفر لي ا ل أ ج ر بهذا الحديث إ ل ا كتب له أ ج ر صلاته لماذا ش ل أ ق ض ي وهذا نظير من قصد ا ل ج م ا ع ة من قصد ا ل ج م ا ع ة فوجدهم قد صلوا فله مثل أ ج و ر ه م هل هذا منهم ث ل أ ج و ر ه م إ ذ ا صلوا خلاص مثبت ل ه أ ج ر شو يصلي ما هو النظير هذا إ ذ ا لا بد أ ن يقضي و لا بد أ ن يصلي و ل ا ف ا ت ت ه ا ل ج م ا ع ة و كان نومه عليه ص د ق ة و فيه أ ن ا ل م ر أ ة ج ا ز ى على ما نوى من الخير و إ ن لم يعمله كما لو عمل ه فضل من الله جل و علا إ ذ ا لم يكن المانع من قبله إ ذ ا لم يكن المانع من قبله الحديث الذي يليه عن مالك عن سالم ابي النضر سالم بن ابي أ م ي ة ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ا ل ت ي م ي عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا قالت كنت أ ن ا م بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجلاي في قبلته كنت أ ن ا م بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجلاي يعني هو الحال أ ن رجليها في قبلته أ ي في مكان سجوده في مكان سجوده لضيق المكان لضيق المكان و إ ل ا لم ي ح ت ج ل غمزها لو كان المكان يتسع يعني في ق ب ل ت ه ف ي مكان سجودي ف إ ذ ا سجد غمزني يعني طعن ب أ ص ب ع ه ل أ ق ب ض رجلي عن قبلته يعني غمزها ب أ ص ب ع ه تنبيها لها لكي تكف ر ج ل ي ه عن قبلته ليتمكن من السجود فقبضت رجلي ب ا ل ت ث ن ي ة ف إ ذ ا قام غصبتهما ب ا ل ت ث ن ي ة كذلك في ر و ا ي ة اكثر ل أ وفي ر و ا ي ة المستملي والحموي صحيح البخاري رجلي فقبضت رجلي ف إ ذ ا قام بسطتها وتطلق الرجل ويراد بها الجنس فتتفق الروايات قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ليس فيها أ ن و ا ر ص و ر العيش الذي يعيشه أ ف ض ل الخلق و أ ش ر ف الخلق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في مكان ضيق لا يستوعب أ ن تمد تبسط رجليها ومكان يصلي فيه وليس فيه ا مصابع ليس فيه مكان مظلم ليوفر لهم ا ل أ ج و ر يعني كون الدنيا تبسط ليست علامه خير مطلقا يعني و ل ي س أ ي ض ا علامه شر على الاطلاق ل أ ن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب والغالب أ ن بسط الدنيا يصاحبه الاعراض عن الدين ولذا يقول الله جل وعلا والله لا الفقر أ خ ش ى عليك ولكن أ خ ش ى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أ ه ل ك ت ك م هذا واقع كثير من الناس ل بعض الناس إ ذ ا ابتلي بالضره نجح وان كان、يعني. البعض ا ل آ خ ر قد لا يصبر لكن الصبر على ا ل س ر والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى هذا الذي لا يتجاوزه كثير من الناس أ و أ ك ث ر الناس ليس فيها مصابيح قالت ذلك اعتذارا ل أ ن ه لو كان فيها مصابيح لما ح ت ا ج ت إ ل ى غمز لما ح ت ا ج ت الى غمز استدل بعضهم بقولها غمزني على أ ن لمس ا ل م ر أ ة لا ينقض ل غ ض ب ك ن ابن حجر قال تعقب باحتمال الحائل أ و ب ا ل خ ص و ص ي ة و ا ل م س أ ل ه قدمت استدل به على أ ن ا ل م ر أ ة لا تقطع ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة الرجل ا ل م ر أ ة لا تقطع ص ل ا ة الرجل و به استدلت ع ا ئ ش ة على من قال من ذكر حديث يقطع ص ل ا ة الرجل ا ل م ر أ ة و الحمار و الكلب و غضبت و قالت سويتمون بالكلاب لقد كنت أ ص ل ي بين يدي رسول الله و سلم لكن من قال من مقتضى الحديث قال أ ن المار يختلف حكمه عن حكم القار هي قاره ن س ب مره القار يختلف حكمه عن حكم المار و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحمار فمن استثناه استدل بحديث بن عباس و جاء على اتان مر بين يدي الصف لكنه لم يمر بين يدي منفرد و لا إ م ا م و س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة الامام خ ل ف ه و حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا نعاس بفتح العين و غلطوا من ضمها احدكم في صلاته فليرقد وللنساء فلينصرف يعني معنى واحد لا يمكن ان يركض حتى ينصرف لكن هل ينصرف بعد ان يسلم او ينصرفه في صلاته يعني يتمها خفيفه ليجمع بين ن ص و ك لو تبطلوا اعمالكم وايضا يمتثل مثل هذا الامر هو اذا اتمها خفيفه لن يسم نفسه لانه حاضر حاضر معلق بالفراغ منها فهو حاضر لكن لو اتمها على هيئتها من الطول و ج د ه ع ل ه م س أ ل ة م غ ا ل ب ة ا ل آ ن ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتم خ ف ي ف ة من مقتضى ذ ل ك أ ن يكون ا ق ل ب ح ا ض ر ل أ ن ه معلق ب إ ت م ا م ه هذا نعاس وليس بنوم ل أ ن ه لو قال نوم لا ما قال فليرقد هو نائم من ا ل أ ص ل ما يحتاج ان يقل ا ف ل ا يرقد فليرقد ا ل ن س ا ئ فلينصرف المراد به عند اكثر ل أ المراد به التسليم من ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا قالوا التسليم من ا ل ص ل ا ة ا ل معنى انه يصلي وهو واقف يسلم وهو واقف ولا لا بد أ ن يتم م ع لا معنى للسلام في غير موضع و لبعض الناس من ع ا م ة الناس إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة او في الركه الاولى او في الركه الثاني قال السلام ع ل ي ك وهو واقف لا معنى لهذا السلام في غير موضع و لكن هذا ما يمسك ما حلت إ ل ى ا ل آ ن هذه م س أ ل ا ث ه ب ط ل ة خلاص س ل م هو واقف ما يحلها التسليم في هذه الصوره هو مطالب ب م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا صلاه إ ل ى المكتوب يعني انتفت ا ل ص ل ا ة فما تحتاج إ ل ى تحليل ما دام انتفت أ ق و ل ص ل ا ة م ن ف ي ة لا تحتاج إ ل ى تحليل و ت أ ت ي إ ن شاء الله تعالى إ ذ ا كان ا ل إ م ا م مثلا في ص ل ا ة الصبح وطول ا ل إ م ا م وخشي على نفسه و ب د أ ا ل ن ه ا س شل مانع نعم عذر عذر حين ي ص ي والمراد به التسليم من ا ل ص ل ا ة ا ل ص ح ح ة والمهلب على ظاهره صححه المهلب على ظاهره أ ن ه ينصرف ولم تكمل صلاته فقال إ ن م ا أ م ر ه بقطع ا ل ص ل ا ة لغلبه النوم عليه فدل على أ ن ه اذا كان النعاس أ ق ل من ذلك عفى عنه يعني اذا كان النعاس أ ق ل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر نعم ولو ولد هذا النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه ولا يؤثر على ا ل ط ه ا ر يُعْفَعَنُهُ و لهذا ترجم ا ل إ م ا م البخاري على هذا الحديث باب الوضوء ا ن ع من الحكم نفسه النوم ج ج د النعاس الخفيف ولذا ت ر عليه البخاري ل باب ا و ض من ا لم ن و ومن لم ير من النعسه و النعستين أ و الخفقه وضوءا ف إ ن أ ح د ك م لا يدري إ ذ ا كان الشخص ديدا بعض الناس ديدا عن ن ع ا س لو ينام عشر س ا ع ا ت و يقوم صلي نعاس يقال انصرف ن م إ ذ ا جلس ي ق ر أ نعاس هذا شجاعه يعني إ ذ ا كان النعاس بسبب طارئ لكن لو نام بعد صلاه العيشه مثلا من ا ل س ا ع ة سبع ونصف ولا استيقظ لا خمس ونصف مع ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة نعم كم عشر س ا ع ا ت و جال المسجد ينام سنقول هذا الذهب نعم قالوا أ خ ي عالج ه ذ المساله هذا مو بسبب ق ل ة النوم ليعالج بالنوم أ و شخص مبتلى بالنوم أ ا ل ن ع ا س كلما جلس ا م ج ل س غفر نعم مثل هذا ما يعالج بالنوم ل أ ن هذا المظنون أ ن النوم يزيده مثل هذا بل قد يكون في بعض الحالات النوم إ ذ ا كثر زاد عن حده يجلب النوم. يجلب, النوم. يجلب النوم هذا شيء مجرد في مثل هذا ما يعالج بالنوم ما يقال إ ذ ا نعست ر ق د له حذرك عن حلا اخر شخص و ا ل إ م ا م يخطب مثلا يوم ا ل ج م ع ة نعس يقال و ا خلاص انت نعست روح نم نعم, نعم صحيح هذا وارد هذا وارد مثل هذا يقال له انتقل من مكانك نعم انتقل من مكانك ت ص ر ف المهم انك اطرد النوم عنك فليرقد حتى يذهب عنه النوم ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى وهو ناعس يقول المهلب يعني في شرح حل البخاري فيه إ ش ا ر ة الى ا ل ع ل ة ا ل م و ج ب ة لقطع ا ل ص ل ا ة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه ب ا ل إ ج م ا ع كذا قال فمن صار في م صار ث لانه هذه ل ل ح ا ا فقد ت ق ض ض و و ء بالإجماع كذا قال لأنه تصور أ ن ا ل ع ل ة انتقاض الوضوء مع أ ن ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة في الحديث نعم ا ل ع ل ة منصوصه لا يدري لعله يذهب يستغفر ليسب نفسه هي ما ظنه الحكم ما يلزم منه أ ن يكون كل من نعس س ب نفسه و س ي أ ت ي قال ا ل م ه ل ف ي إ ش ا ر ة ل ع ل ة م و ج ب ة لقطع ا ل ص ل ا ة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض و ضوءه ب ا ل إ ج م ا ع يقول كذا و فيه نظر و ما ذكره من ا ل إ ج م ا ع منتقض فقد صح عن أ ب ي موسى و ابن عمر و ابن المسيب أ ن النوم لا ي ن ق ض مطلقا كذا في فتح الباري ف إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى وهو ناعس و لا يدري لعله يذهب و يستغفر ايش معنى يذهب لعله يذهب هل معنى الذهاب أ ن ه يمشي ينصرف يشرع او يريد او شيء من هذا المقصود أ ن ه يستغفر يريد أ ن يستغفر لنفسه فحينئذ يسب نفسه فيسب بالنصب ويجوز الرفع فيسب فيسب منصب إ ي ش ب أ ن ا ل م ض م ر ة بعد ف ا ئ ا س ب ب ي ه ا ل و ا ق ع ة بعد الترجي و يجوز الرفع و معنى يسب يدعو على نفسه يسب يدعو على نفسه و صرح به النساء في روايته و يحتمل أ ن يكون ع ل ة النهي خ ش ي ة ان يوافق س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة قال ابن أ ب ي جمره و فيه ا ل أ خ ذ بالاحتياط ل أ ن ه علل ب أ م ر محتمل ل أ ن ه عمل ب أ م ر محتمل وجواز الدعاء في ا ل ص ل ا ة من غير تقييد بشيء معين يدعو او يستغفر يدعو لنفسه فيدعو لها ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه يقول ابن حجر هذا الحديث ورد على سبب و ما رواه محمد بن نصر المروز م ن طريق ا بن إ س ح ا ق عن هشام في ق ص ة الحول ة بنت تويت يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا أ ورده بعد حديث الحوله و لذا عقب الإمام, الامام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بسببه عقبه بسببه ف ق ا ل و حدثني عن مالك عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي حكيم القرشي مولاهم المدني أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع ا م ر أ ة سمع ا م ر أ ة سمع ا م ر أ ة من الليل تصلي نعم سمع ا م ر أ ة هل سمع ا ل م ر أ ة أ و سمع خبر عن ا ل م ر أ ة نعم ر و ا ي ة البخاري تدل انه سمع خبر عنها سمع ع ا ئ ش ة تذكر عن هذه ا ل م ر أ ة من صلاتها نعم فهو سمع خبر هذه ا ل م ر أ ة وعند البخاري تذكر من صلاتها وفي ر و ا ي ة يذكر من صلاتها فقال من هذه يعني ا ل ت ت ت ح د ث عنها أ و من هذه ا ل م ر أ ة التي عندك يا ع ا ئ ش ة ل أ ن جاءت الى ع ا ئ ش ة فذكرت قصتها للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقيل القائل ع ا ئ ش ة له أ ي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذه الحول بن تويت بن حبيب بن أ س د بن عبد الحزه من رهض خديجه من المؤمنين لا تنام الليل لا تنام الليل تصلي فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى عرفت ا ل ك ر ا ه ي ة بالتخفيف في وجهه و علامات ا ل ك ر ا ه ي ة تكون بتقطيب الوجه و في ر و ا ي ة البخاري قال مهما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا و كان أ ح ب الدين إ ل ي ه ما دام عليه صاحبه ثم قال إ ن الله تبارك و تعالى لا يمل حتى ت م ل ا ك ل ف و ا من العمل ما لكم به ط ا ق ة اكلفوا من العمل ما لهم ما لكم به طاقه قوله م ا أ م ر أ و اسم فعل بمعنى الكف أ ن ي كفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه و عليكم من العمل بما تطيقون و لذا منطوق الحديث فيه ا ل أ م ر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات و مفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق وفهومه الطاقه ا ل ق د ر ة إ ن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل وقد أ ك ث ر الشراح توجيه هذا الكلام ووجه ا ل إ ش ك ا ل فيه لا يمل حتى تمل الملل ص ف ة مدح ولا ص ف ة ذنب نعم هي ب ا ل ن س ب ة للمخلوق ذنب نعم الملل ب ا ل ن س ب ة للمخلوق مذموم قد يقول قائل هنا أ ن الله تعالى لا يمل فهو منفي عن الله جل و علا فهل يرتفع ا ل إ ش ك ا ل بكونه م ن ف ي عنه جل و علا نعم مغيى ب غ ا ي ة لا بد من وقوعها اذن هو لا بد من و ق و ع ه على هذا نعم ا ل غ ا ي ة حتى ت م ل ل المخلوق محقق فما علق عليه محقق أ ي ض ا ظاهر ا ب ظاهر يعني إ ذ ا علقت على أ م ر نعم لا بد من وقوعه فالمعلق عليه لا بد من وقوعه يعني لو قال لزوجته إ ن قمت ف أ ن ت طالق هل نقول إن الحل في أ ن لا تقوم أ ب د ا نعم أ و إ ن قعدت خ ل م ي القعود ممكن الجلوس يطالب الجلوس لكن القيام قال إ ن قعدت ف أ ن ت طالق انا لا أ ر ي د تقرير الحكم أ ن ا أ ر ي د التنظير أ ن ا أ ر ي د التنظير لكي تتضح ا ل م س أ ل ة يعني إ ذ ا قال لزوجتي إ ن قعدت أ و إ ن جلست فانت القائمه وهي ق ا ئ م ة لا بد من وقوع الطلاق لماذا ل أ ن ه لا بد من وقوع ما علق به أ و إ ن طلعت الشمس فانت ط ا ل ق نعم لا بد من وقوع ما علق ل أ ن ه لا بد من وقوع ما علق عليه وهنا يقول لا يمل حتى تملوا وملل المخلوق محقق إ ذ ن ما علق عليه محقق فيه إ ث ب ا ت الملل لله جل و علا إ م ا أ ن تقول على ما يليق بجلاله و أ عظمته و لا نعلم كيفيته نعم أ و تقول أ ن ه كما قال بعض اهل ع ل م هذا من باب مثل ما أ ش ر ن ا ا ل ب ا ر ح ة من باب ا ل م ش ا ك ل ة من باب ا ل م ش ا ك ل ة و هذا قيل به من باب ا ل م ش ا ك ل ة مجانسه في التعبير و هذا قيل به الله جل وعلا لا ينسى وما كان ربك نسيا إ ذ ن ماذا عن قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم هذا من باب المشاكل والمقابله تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب تركوا فتركوا、نسيهم. نسوا الله فنسيهم فالنسيان يراد به هنا الترك كثير هذا كثير مثلا يمكرون ويمكر الله لكن الفارق بين هذا و ذاك أ ن هذا مثبت الله يستهزئ بهم يمكرون يمكرون هذه م ث ب ت ة لكن عندنا النص منفي لان بعضهم يقولون يخرج هذا على أ ن الله سبحانه و تعالى لا يمل و إ ن مللتم لا يمل و إ ن مللتم و ينظرون هذا بقولهم فلان خطيب أو مجادل مثلا نعم مخاصم و يذكرون من جدله ما يذكرون فيقولون لا ينقطع لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه ل أ ن ه إ ذ ا انقطع إ ذ ا انقطع خصمه صل ف ه مدح مرادهم و إ ن انقطع خصمه و هنا يكون المراد أ ن الله سبحانه و تعالى لا يمل و إ ن ملل و هذا قول لبعض اهل العلم و ل و شواهد نعم, نعم. لا يمل م ط ل ق و إ ن وجد الملل منكم يعني إ ذ ا حملت ا ل غ ا ي ة على بابها إ ذ ا حملت حتى على انتهاء ا ل غ ا ي ة واضح من إ ث ب ا ت الملل لله جل و علا ف إ م ا أ ن يكون إ ث ب ا ت ه من باب ا ل م ق ا ب ل ة أ و يكون إ ث ب ا ت ا حقيقيا يليق ب ج ا ل ه و عظمته كغير ه من الصفات التي هي ب ا ل ن س ب ة للمخلوق نقص و ب ا ل ن س ب ة للخالق كمال و مذهب ا ل س ن ة في هذا إ ث ب ا ت جميع ما أ ث ب ت ه الله لنفسه في كتابه او على لسان نبيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لنتعرض لما وراء ذلك على كل حال المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها م ن د و ح ة أ م ا ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها م ن د و ح ه ما أ ث ب ت و ه لا بد من إ ث ب ا ت ه و لو لم ت س ت و ع ب عقولنا نعم ل ا ن هذه ر و ا ي ة ت ف س ي ر ي ة يعني إ د ر ا ج للتفسير م ج ا ن س ة م ق ا ب ل ة مشاكله م ع ن و ا ظاهر هذا الحديث يدل على ك ر ا ه ي ة إ ح ي ا ء الليل كله و هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث قال ج م ا ع ة من اهل العلم يكره قيام جميع الليل و به قال مالك ما م ر ة و م ر ة رجع عنه فقال لا ب أ س به ما لم يضر ب ص ل ا ة الصبح و قال الشافعي لا أ ك ر ه ه إ ل ا لمن خشي أ ن يضر ب ص ل ا ة الصبح و ما حفظ عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه أ ح ي ى ل ي ل ة إ ل ى الصبح نعم هو في العشر ا ل أ خ ي ر ه من رمضان يشد المئزر, المئزر. و جاء في بعض ا ل أ ل ف ا ظ أ ن ه لا ينام في ل ي ل ة العشر لكن هذه ح ا ل ة خ ا ص ة لاستغلال هذا الوقت رجاء إ ص ا ب ة ليله القدر و هو ظرف مؤقت بوقت فيقتصر به على ذلك الوقت على كل حال من وجد من نفسه الهمه في أ ن يقوم نصف الليل أ و ثلث الليل أ و أ ك ث ر أ و أ ق ل أ و يقوم جل الليل و هذا لا يؤثر عليه نعم المطلوب من الخير الازدياد من الخير نعم المطلوب الازدياد من الخير أ ع ن ي على نفسك م كثره السجود والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف نتصور أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ر أ في ر ك ع ة ا ل ب ق ر ة ثم النساء ثم العمران في ر ك ع ة و ا ح د ة ماذا عن ر ك ع ا ت أ خ ر ى و ماذا عن الركوع و السجود و كان ا ل ركوع قريب من قيام السجود قريب من ركوع عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا شك أ ن ه يحيي أ ك ث ر الليل و ح ت ى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على قيام داود ولا شك أ ن هذا فيه رفق بالنفس ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس و أ ث ر عن جمجم ن السلف من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين فيمن دونه إ ح ي ا ء الليل ب أ ن و ا ع العبادات و منهم من يقسم الليل اثلاث ثلث ينام و ثلث يكتب و ثلث يصلي المقصود أ ن ما حالنا مع حالهم الا كما قيل لا تعرضن ا لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إ ذ ا ما شاء كالمقعد ي ن ما فيه نسبه لك. لكن ق ا ل ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه انه جواد كريم ما, ما يبعد أ ن يقوم بالليل ك ا م ل ما عثر عن حثمان أ ن ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في ركعه محفوظ عن حثمان رضي الله عنه والشافع رضي الله عنه ورحمه يقوم كلهم يقومون يعني حفظ عن ا ي م ا محمد ث ل ا ث م ا ئ ة ر ك ع ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة ن على م م ق ت ض ا ء التوجيه لقيام د ا و د نوم سدس الليل ا ل أ خ ي ر وقت الصحبه نعم وقت الصحبه وقت الاستغفار لكن ما يمنع أ ن ه ينام إ ل ى الصبح دائما يراوح احيانا يؤخر القيام و أ ح ي ا ن ا يقدمه و أ ح ي ا ن ا على حسب ا ل ح ا ج ة الله المستعان يقول و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه أ ن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل أ ي ق ظ أ ه ل ه ل ل ص ل ا ة عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل ايقظ أ ه ل ه ل ل ص ل ا ة ل إ د ر ا ك شيء من ص ل ا ة الليل و الاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر و فيه دليل على أ ن عمر رضي الله عنه لم تشغله ا ل و ل ا ي ة و ا ل خ ل ا ف ة عن أ م ر دينه أ م ي ر المؤمنين خ ل ي ف ة المسلمين يقوم من الليل و يدل على أ ن ه يقوم وقت ليس بالقليل انه إ ذ ا انتهى من قيامه و كان من آ خ ر الليل أ ي قضاء ففيه دليل على أ ن عمر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لم تشغله الخلاف ة عن ا ل ع ب ا د ة و فيه أ ي ض ا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يحمل غيره على ما يستطيعه من ع ز ي م ة من بعض الناس متجه ل عمل الخير و معان عليه ف ي ر ي د أ ن كل ا ل ن اهله س سأم أيقظ ل ل ص ل ا ة ي ق و ل لهم ا ل ص ل ا ة الصلاه ة من نصب على ا ل إ غ ر ا ء ض التي يدعي ان ل ي ة و ن صلاه الصلاه على الاغراض التي ي أ ت ي ك ا ل ي ق ي ن و ن ص ل ي ه ا ل ا نسألك ل ا ن ك ل ف ك ر ز ق ا ض لنفسك و لا لغيرك بل نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة الثواب و الجزاء ب ا ل ج ن ة و النعيم المقيم للتقوى أ ي لاهلها للمتقين كما جاء في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى و ا ل ع ا ق ب ة ايش هنا هذه ا ل آ ي ة ا ل تقوى لكن ا ل ا ي ة ا ل أ خ ر ى و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و المراد للتقوى هنا لاهلها وحدثني عن مالك انه بلغه أ ن سعيد بن المسيب كان, كان يقول يكره النوم قبل العشاء لما فيه من تعريضها للفوات و الحديث بعدها ح د ي ث بعد ص ل ا ة العشاء و السهر كل هذا مكروه لمنعه من قيام الليل و قد رخص ب ذلك أ و رخص ب ذلك للتحدث مع الضيف أ و مع ا ل أ ه ل أ و المسافر مثلا أ و تعلم علم و تعليمه كل هذا م خ خ ص فيه و قد ترجم ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم باب السمر في العلم ف إ ذ ا ترتب على ذلك م ص ل ح ة ر ا ج ح ة أ و ح ا ج ة ف ا ل ك ر ا ه ة عند أ ه ل العلم تزول ب إ ي ش يقولون ب أ د ن ى ح ا ج ة ا ل ك ر ا ه ة تزول ب أ د ن ى ح ا ج ة هذا البلاغ يقول انه بلغه حديث و إ ن كان بلاغ وموقوف على سعيد لانه في الصحيحين مرفوع ر و ى الشيخان من حديث أ ب ي ب ر ز ة يقول ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أ خ ب ر ن ا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد ا ل ح ذ ة عن أ ب ي المنهال عن أ ب ي ب ر ز ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده ثم قالوا حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر كان يقول ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين نعم معدول عن اثنتين اثنتين وفسر ذلك بقوله يسلم من كل ركعتين والحديث وصله الترمذي قال حدثنا محمد بن ب ش ا ن قال حدثنا عبد الرحمن بن م ه د ي قال حدثنا ش ع ب ة عن يعلم بن عطاء عن علي ا ل أ ز د ي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى وقال الترمذي الصحيح ما روي عن ابن عمر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ص ل ا ة الليل مثنى مثنى يعني ك م في الصحيحه ص ل ا ة الليل قوله الصحيح يريد بذلك أ ن يعل ل ف ظ ة النهار يعل بذلك ل ف ظ ة النهار ولا شك ان لفظ النهار ل س في الصحيحين ولا في أ ح د ه م ا بينما الذي فيهما ص ل ا ة الليل مثنى مثنى نقول هل هذه ز ي ا د ة ا ل ز ي ا د ة م ق ب و ل ة ما لم تخالف أ و أ ن ه ا م خ ا ل ف ة ولو لم تكن ا ل م خ ا ل ف ة في اللفظ إ ن م ا هي م خ ا ل ف ة راو من الرواه لجمع من ا ل ر و ا ة ي ع ن إ ذ ا وجدت ز ي ا د ة ا ل ث ق ة قد تدل ا ل ق ر ا ء على قبولها و قد تدل ا ل ق ر ا ء على ردها فليست ا ل ز ي ا د ة م ق ب و ل ة بالاطلاق لا نعم يمرن الطالب في ب د ا ي ة الطلب على التخريج و ا ل د ر ا س ة ا ل س ا ن ي د و المتون ب أ ن يقبل ا ل ز ي ا د ة و على هذا عمل ا ل م ت أ خ ر ي ن و ن ق و ل ن ا ل ز ي ا د ة و ق ب ل زيادات الثقه ا ل م ط ل ق ة منهم أ و من سواهم المقصود أ ن ا ل ز ي ا د ة لا يحكم لها بحكم عام مطرد بل إ ذ ا دلت القرائن على قبولها قبلت و إ ذ ا دلت القرائن على ردها ردت و لذا يختلفون في قبول مثل قوله إ ن ك لا تخلف الميعاد و ل ي س مخالفه في مثل قوله إ ن الله يحب التوابين و يحب ا ل م ت ط ا ح ر ي ن و ليس في م ن ا ف ا ت و لا مخالفه هي مجرد ز ي ا د ة لا تظن من مخالف لكن أ ك ث ر ا ل ر و ا ة على عدم ذكرها فكونه يذكرها واحد من ا ل ر و ا ة أ و اثنين و غيرهم من ا ل ر و ا ة لا يذكرونها يدل على أ ن فيها شيء في ا ل ج م ل ة لكن إ ذ ا دلت القرائن على قبولها و قد يعرض البخاري رحمه الله تعالى عن ذكر ل ف ظ ة في خبر تعليلا له هنا يقول ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى و هو ا ل أ م ر عندنا يعني أ ن ص ل ا ة الليل والنهار كلها مثنى مثنى و أ ن ه ا لا ت ص ل أ ك ث ر من ركعتين يقول الترمذي في جامعه وقد اختلف أ ه ل العلم في ذلك ف ر أ ى بعضهم أ ن ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي و أ ح م د يعني لا يتطوع في النهار ب أ ر ب ع ركعات وسلام واحد ومقتضى هذا الحديث وقول الشافعي و أ ح م د وقال بعضهم ص ل ا ة الليل مثنى مثنى و ر أ و ا ص ل ا ة التطوع بالنهار أ ر ب ع ا ً يعني لا لا مانع من ذلك لكن لو تطوع بالنهار مثنى مثنى أ ص ح ا ب القول الثاني يلومونه لا يلومونه لكن الكلام فيه اذا قلنا ص ل ا ة الليل و النهار مثنى مثنى لا يجوز أ ن ن ز ع ركعتين ف إ ذ ا قلنا ص ل ا ة الليل مثنى مثنى مفهومه أ ن ص ل ا ة النهار تجوز فيها ا ل ز ي ا د ة على اثنتين و قال بعضهم ص ل ا ة الليل مثنى مثنى و ر أ و ا ص ل ا ة التطوع بالنهار أ ر ب ع ا ً مثل ا ل أ ر ب ع قبل الظهر وغيرها يعني و ا ل أ ر ب ع قبل العصر و غيرها من صلاه التطوع و قول سفيان الثوري و ابن المبارك و إ س ح ا ق و على كل حال من يرجح قبول و النهار يلتزم ب أ ن لا يزيد على ركعتين لا في ليل و لا في نهار و من يرى أ ن هذه ا ل ل ف ظ ة غير م ح ف و ظ ة ل أ ن ا ل أ ك ث ر على عدم ذكرها و أ ع ر ض عنها ص ا ح ب ا ل ص ح ي ح و هما في النقد والتحري والاختيار قال يجوز تجوز ز ي ا د ة على ركعتين في النهار دون الليل ليس معنا القول الثاني إن يصلي لا معنا إنهم الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الزبير عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يرزمون يجيزون في رضي إنسان معنا أنهم معنا أنهم أربع عن عن عن عروة عن عائشة عنها أن ابن ابن باب شهاب زوج أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة يوتر منها بواحده ف إ ذ ا فرغ ت ل ج ع على شقه الايمن عن مالك عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوريه نبي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف انه سال ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم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 ع مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ص ل ي بالليل ثلاث عشره ركعه ثم يصلي إ ذ ا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أ ن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أ خ ب ر ه أ ن ه بات ليله عند م ي م و ن ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض ا ل و س ا د ة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فجلس يمسح النوم م عن وجهه بيده ثم ق ر أ العشر ا ل آ ي ا ت الخواتم من س و ر ة آ ل عمران ثم قام إ ل ى شن معلق في فتوضى بواه منه فأحسن ثم فأحسنه قال م ي ص ي ق ابن ل ا عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إ ل ى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ر أ س ي و أ خ ذ باذنه اليمنى ي ف ت ن ه ا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ّ ركعتين ثم ّ ركعتين ثم ّ اوتر ثم ّ اضطجع حتى اتاه المؤذن ّ فصلى ّ ركعتين خفيفتين ثم ّ خرج فصلى الصبح ّ عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه ن عبد الله بن قيس بن م خ ر م ة أ خ ب ر ه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال لارمقن ا ل ل ي ل ة ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أ و فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وَهُمَا دُونَ ا ل ل ت يقول ن ب ل صَلَّى ه م ثُمَّ ا رَكْعَتَيْنِ ه م ا ا دُونَ ل قَبْلَهُمَا ت ي ن ثُمَّ رحمه ف تِلْكَ ثَلَاثَ يقول رَكْعَةَ عَشْرَةَ ر الله تعالى باب ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر و الواو هو والفرد بمعنى وبفتح الواو الوتر الثار ئ ومنه ما تقدم كانما ووتر اهله وماله وما تقدم والمراد بيان ك ي ف ي ة ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الليل التي منها الوتر يقول حدثني يحيى عن مالك عن ا ب شهاب عن ر و ه بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشره ر ك ع ة في ر و ا ي ة مسلم يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين وهذه ا ل ر و ا ي ة نستفيد منها تفسير قولها يصلي أ ر ب ع ا و أ ن ه ا الاربع بسلامين يوتر منها ب و ا ح د ة ف إ ذ ا فرغ من وتره اضطجع على شقه ا ل أ ي م ن ل ل ا س ت ر ا ح ة من طول القيام يرتاح قليلا من طول في القيام لكن من صلى احدى عشره ر ك ع ة ثلاث ساعه يحتاج إ ل ى أ ن يرتاح、نعم. بمعنى أ ن ه هل هذه ا ل ا س ت ر ا ح ة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم أ و لمن قام على ص ف ة قيامه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام、نعم. شخص يقول أ ن ا اصلي احدى عشر ر ك ع ة لكن ما يلزم مني أ ص ل ي احدى عشر ركعه ثلاث ساعات اربع ساعات انا اصلي ثلاث ساعات ص ل ا ة م ج ز ي ة الركعه بدقيقتين م ج ز ي ة وبعد ذلك انصدح ب ح ق ا ل ص ن ة هل نقول ان ال ال هذه الارتجاع على شقه الايمن م ق ص و د ة لذاتها او ل ل ر ا ح ة بعد التعب في هذه ا ل ص ل ا ة ا ل ظ ا ه ر ي ه هيا ن ب ط ل و ا ص ل ا ة الصبح اذا لم ي ض ت ج ع بعد ركعتين الصبح المساله ن ا ا ل ث ا ن ي اضطجع على شقه ا ل أ ي م ن أ و ل ا هل هذا ا ل ا ض ط ج ع يحتاجه كل مصل ي أ و يشرع في حق كل مصل أ و لا يشرع إ ل ا لمن صلى ك ص ل ا ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ح ت ا ج إ ل ي ه هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني هل ا ل ض ط ج ع بعد الوتر أ و بعد ركعتي الصبح نعم ا ل آ ن عندنا الحديث طاهر ف إ ذ ا فرغ اضطجع على شقه ا ل أ ي م ن أ ن ه من الوتر وهكذا اتفق عليه ر و ا ة الموطه و أ م ا أ ص ح ا ب شهاب فروه هذا الحديث عنه ب إ س ن ا د ه وجعلوا الاضطجاع بعد ر ك ع ة الفجر لا بعد الوتر لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر و بعد ر ك ع ة الصبح يمنع؟ ما في ما يمنع والنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا صلى ر ك ع ة الصبح اضطجع على شقه الايمن و نصب ا يده اليمنى و نام عليها لئلا يستغرب م س أ ل ة فيه هل يكون بعد الوتر كما في هذا أ و بعد ر ك ع ة الصبح كما و ثابت عن ع ا م ة أ ص ح ا ب الشهاب عنه على كل حال من أ ر ا د أ ن يقتدي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا فلن يحرم ا ل أ ج ر لكن ليس معنى هذا أ ن ه يقول أ ض ط ج ع ثم ينام ويترك ا ل ص ل ا ة لا بعض الناس يقول ي ح ا ف ظ على هذا السنه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يضطجع و ي ن ع س ويسمع له خطيط إ ل ا أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه في هذا وهذا هذا ثابت من ا ل أ س ن ا م الصحيح كون ا ل ط ج ع بعد ا ب و ت ي ر ثابت كما هو عندنا ما يمنع ابدا او نقول مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث ل ل ح ا ج ة والاضطجاع بعد ركعه الصبح هو القاعده المستمره اذا أ م ك ن التوفيق لاسم ا ه م امام حافظ نجم السنن نعم لا يمنع ان يكون الكل محفورا فليضطجع من حديث عبد الواحد بن زياد شيخ ا ل إ س ل ا م يقول وهم عبد الواحد بن زياد وهو ث ق ة و إ ن م ا المحفوظ من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا من أ م ر ه هذا كلام شيخ ا ل إ س ل ا م ونقول لا داعي لتوهم ي الحافظ أ ن ا ق و ل لا مانع من أ ن يتوافر الفعل مع القول ويضطجع و ي أ م ر به وش المانع أ ن يكون أ م ر توجيه أ م ر توجيه نعم ي اخر المحدثين ليست لهم ق ا ع د ة في هذا ليست هناك ق ا ع د ة مطارده اذا دلت القرائن على أ ن عبد الواحد بن زياده و من الثقات حفظ هذا اللفظ شلون منع أ ن يقبل نعم ما فيما يمنع وهو ث ق ة يعني لو شخص م ا ه و ث ق ة غلب على الظن عدم الحفظ لكن ث ق ة الذي غلب على الظن أ ن ه حفظ فليست هناك ق ا ع د ة مطارده في مثل هذا إ ن م ا الحكم للقرائن وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد ا ل م ق ب ر ل عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه س أ ل ع ا ش ي ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي أ ر ب ع ا ونستحضر ما قيل في الروايه ا ل س ا ب ق ة يسلم كل ركعتين فلا ت س أ ل عن حسنهن وطولهن أ ي أ ن ه ن في ن ه ا ي ة الحسن و الطول ثم يصلي أ ر ب ع ا فلا تسال حسنهن و طولهن كذلك ثم يصلي ثلاثا فيكون المجموع إ ح د ى ع ش ر لماذا ل م لم تقل يصلي ثمانيا فلا تسال حسنهن و طولهن لانهم ي س ت ر ح و ن بعد كل تسليمتين هذا أ ص ل في الفصل بين ا ل ت س ل ي م ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله تنام قبل أ ن توتر فقال يا ع ا ئ ش ة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي أ ح ي ا ن ا ينام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد القيام وقبل الوتر أ ح ي ا ن ا يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين معاك المقصود أ ن ه يحافظ على ص ل ا ة الليل ويكون ديدنه ذلك وعلى أ ي وجه أ د ا ه ا في أ و ل غ ي وفي آ خ ر ه في أ ث ن ا ء جمعها فرقها ا ل أ م ر ف ي ساعه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه ثلاثه ع ش ر فيها إ ش ك ا ل س ي أ ت ي في ح د ي ث ابن عباس أ ن ه صلى ثلاثه ع ش ر يعني ركعتين ركعتين ست مرات ثم أ و ت ر أ ق ل ا ل أ ح و ا ل ان تكون ثلاثه ع ش ر والوتر يحتمل أ ن يكون أ ك ث ر من و ا ح د فقولها لا يزيد ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره هذا على حسب علمها وقد علم غيرها ا ل ز ي ا د ة فلا تنكر ا ل ز ي ا د ة فلا تنكر ا ل ز ي ا د ة نعم الغالب من أ ح و ا ل ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الاحدى عشر ل أ ن أ ع ر ف الناس به لكن لا تنكر ا ل ز ي ا د ة لثبوتها من طريق غيرها يعني مثل نفيها صيام العشر عشر ذي الحجه مع أ ن غيرها أ ث ب ت أ ث ب ت اثبت الصيام لا يلزم أ ن يرجح قولها على كل حال نعم. نعم تخريج مسلم له دليل على أ ن ه من حيث ا ل ص ن ا ع ة أ ر ج ع مما روي في غيره لكن يبقى أ ن ه للنظر فيه مجال للنظر فيه مجال و ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض وهذا لا يمنع ل أ ن ه ليس أ ح د معصوم نعم. نعم فلا مانع من ا ل ز ي ا د ة على احدى عشره لثبوت ا ل ث ل ا ث عشره و أ ي ض ا ا ل خ م س عشره جاء فيها ما جاء وجاء ا ل إ ط ل ا ق جاء ا ل إ ط ل ا ق ص ل ا ة الليل مثنى مثنى ف ا ل إ ن س ا ن يفعل ا ل أ ر ف ق به أ ن اقتصر على الاحدى عشره فامتثل ا ل ك م ي ة فعليه أ ن يعمل ب ا ل ك ي ف ي ة و إ ن ر أ ى أ ن التزامه ل ل ك ي ف ي ة شاق عليه وراى العمل بالاحاديث ا ل أ خ ر ى ا ل م ط ل ق ة غير ا ل م ق ي د ة ف ا ل أ م ر فيه سعه و أ م ا حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ر ك ع ة والوتر هذا رواه ابن ابي ش ي ب ة لكن اسناده ضعيف. ضعيف وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاثه ع ش ر ة ركعه ثم يصلي إ ذ ا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهذا نص في أ ن ا ل ر ك ع ت ي ن الزائدتين غير ركعتي الصف منهم من يقول أ ن ه يفتتح ص ل ا ة الليل بركعتين خفيفتين فيكون مراد عائشه ص ل ا ة الليل التي هي ا ل م و ص و ف ة بهذه الصفات وما قبلها ر ك ع ت ي ن خفيفتان ومنهم من يقول أ ن الركعتين الزائدتين في حادث عائشه وحديث ابن عباس و ا ل ح د ي ث الاخرى ر ا ت ب ة إ ي ش اللي راتبه ا ل ع ا ئ ش ة على كل حال ا ل أ م ر ليس فيه تحجير من صلى إ ح د ى عشر و أ ط ا ل ه ا لا تسال حسن عمل ذلك المطلوب لكن إ ن زاد و خفف و عمل ب ا ل أ ح ا د ي ث المطلقه ص ل ا ة الليل مثنى مثنى فلا مانع من ذلك إ ن شاء الله تعالى يقول و حدثني عن مالك عن م خ ر م ة بن سليمان عن كريب عن م خ ر م ة بن سليمان ا ل أ س د الوالي بن ابي مسلم الهاشمي مولاه مولى بن عباس أ ن عبد الله بن عباس أ خ ب ر ه أ ن ه بات انه بات ل ي ل ة عند م ي م و ن ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم و هي خالته م ي م و ن ة بنت الحارث ا ل ه ل ا ل ي ة و أ م ه ام ا ل ف ض ل بنت الحارث اخت م ي م و ن ة و هي خالته و هنا فيه مبيت الصغير عند محرمه و إ ن كانت م ت ز و ج ة و عند زوجها قال فاضطجعت في عرض ا ل و س ا د ة العرض ضد الطول في عرض ا ل و س ا د ة و هي ما يوضع عليه ا ل ر أ س للنوم وضجع ا رسول الله صلى الله عليه وسلم و اهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ت ى ي ل ان تصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل هذا دليل على التحري حري الدقه ما قال نصف الليل وقبل بقليل او بعده بقليل ما احتاج ان يشغل ا ل ه فتحرى الدقه في التعبير السيق ع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه نعم بيده ثم ق ر أ العشر ا ل آ ي ا ت الخواتم من س و ر ة آ ل عمران إ ن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار إ ل ى آ خ ر ه ا ثم قام إ ل ى شن شن ا ل ق ر ب ة ا ل خ ل ق ة ا ل ق د ي م ة إ ل ى شن معلق ف ت و ض أ منه من الشن ف أ ح س ن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت ه مثل ما صنع مقتضى ذلك أ ن ه مثل ما صنع أ ن ه مسح النوم من عينيه بيده و أ ن ه قام إ ل ى الشن و توضا و ق ر أ ا ل آ ي ا ت فعل كل ما فعله النبي عليه الصلاه و السلام هذا مقتضى ا ل م م ا ث ل ة فهذا يقتضي أ ن ه فعل كل ما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم ذهبت و قمت إ ل ى جنبه ا ل أ ي س ر و ظاهره ا ل م س ا و ا ت إ ل ى جنبه ظاهره ا ل م س ا و ا ت و أ ن ه لم ي ت أ خ ر عنه قليلا كما قال بعض أ ه ل العلم أ ن ا ل إ م ا م يتقدم على ا ل م أ م و م و إ ن كان بجانبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ر أ س ه و أ خ ذ ب أ ذ ن ي اليمنى يفتلها هو على جمه ا ل أ ي س ر فكيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ر أ س ه هكذا أ و بعد التحويل بعد التحويل و أ خ ذ باذني ه ا ل ا ل ي م ن الإسر التحويل الخلف لا ما لا ما يدلكها ل ل ت أ ن ي س و ا ل م د ا ع ب ة و هذا عمل يسير و في ا ل ص ل ا ة عمل يسير جدا فصلى ركعتين ثم ركعتين ذكر ذلك ست مرات اثنتا عشره ر ك ع ة يفصل بين كل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ر ك ع ت يعني ن ي ست مرات ثم أ و ت ر يعني ب و ا ح د ة على ا ل أ ق ل بواحده يكون المجموع ثلاثه عشر و إ ن أ و ت ر ب ث ل ا ث ة ك ن المجموع خمس عشر أ و ت ر ب أ ك ث ر لكنه أ و ت ر ما قيل بواحده ولا أ ك ث ر ولا ثم اضطجع حتى أ ت ا ه المؤذن بلال ثم أ و ت ر ب و ا ح د ة على ا ل أ ق ل ثم اضطجع حتى أ ت ا ه المؤذن بلال فصلى ركعتين خفيفتين يعني هما ركعتا الفجر وهذا وصف لركعتي ا ل ص ب ف و أ ن ه م ا خفيفتان جاء من حديث ع ا ئ ش ة تقول لا أ د ر ي ا ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب أ م لا فدل على أ ن من ص ف ة ركعتي الصبح انهما خفيفتان、نعم. ثم خ ر ج من ا ل ح ج ر ة فصلى الصبح ب ا ل ج م ا ع ة عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري ان عبد الله بن قيس بن م خ ر م ة المطلبي ا أ خ ب ر ه عن زيد بن خالد الجهني المدني انه قال ل أ ر م ق ن ا ا ل ل ي ل ة ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتوسدت عتبته ل أ ر م ق ن ا ا ل ل ي ل ة ص ل ا ة رسول الرمق النظر إ ل ى الشيء بشزر يعني من جانب من أ ح د الجانبين أ م ا اليمين أ و الشمال نعم كانه ينظر اليه شزرا ل أ ر م ق ن ا ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتوسدت عتبته عتبه الباب ج ع ل ه له ك ا ل و س ا د ة فوضع ر أ س ه عليها أ و فسطاطه البيت من الشعر و هذا شك و الرمق هنا و توسد ا ل ع ت ب ة الا هذا ليس من التجسس المذموم و إ ن م ا هو ليعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ل ل ا ق ت د ا ليقتدي به ليس م ع ن ا هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن يضع ر أ س ه على عتبه جاره يستمع و يقول ل ن سلف في هذا له هذا يريد أ ن يقتدي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين مقتضى ذلك أ ن يقول طويلتين طويلتين و هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين مقتضى ذلك أ نقول ي طويلتين م ر ة و ا ح د ة و هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين يعني بدون وصف بالطول و هما دون الركعتين اللتين قبلهما ل أ ن ه وصف الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن بالطول ثلاث مرات و اللتين بعدهما دون اللتين قبلهما مقتضاه أ ن يكرر الطول و م ق ت ض ا ء ا ل ث ا ل ث ة أ ن ي أ ت ي بالوصف م ر ة و ا ح د ة و م ق ت ض ا ء الرابع أ ن ي أ ت ي ب م ا بغير وصف ثم صلى ركعتين و ه م دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وما دونتين كم ثم أ و ت ر فتلك ث ل ا ث ة عشره ر ك ع ة وعرفنا أ ن العدد غير مقيد ف إ ن عمل ب ا ل ق ي ت مقتديا مؤتسيا وجاء ب ا ل ك م ي ة و ا ل ك ي ف ي ة على ما أ ث ر عنه ع ل ي الصلاه والسلام فقد أ ح س ن و إ ن عجز عن ا ل ك ي ف ي ة و أ ر ا د أ ن يزيد في العدد فلا مانع من ذلك عملا ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ط ل ق ة هذا يقول ذكرتم أ ن من كان في ن ا ف ل ة و أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة و أ ر ا د قطعها انه لا يسلم و هو واقف فكيف ب م و ا ر د في صحيح مسلم في ق ص ة الشاب الذي صلى خلف ا م ع ا ذ فقول بهم فانصرف و ا من ا ل ص ل ا ة مع معاذ و سلم انصراف هذا بعد أ ن أ ت م صلاته فتم لنفسه و هذه أ ح د الروايات في م س ل م هي م ح م و ل ة على الروايات ا ل أ خ ر ى انه نوى الانفراد ف أ ت م لنفسه ثم سلم يقول أ ن ا شاب أ ح ا و ل منذ أ ك ث ر من س ن ة أ ن أ ق و م الليل و لكن إ ذ ا استيقظت بسبب المنبه أ ج د ثقلا ً و وساوس و تسويف في نفس ا ل ل ح ظ ة ف أ ع و د للنوم ف إ ذ ا جاء من الغد أ ن ب ت نفسي و لمتها و هذا حالي منذ أ ك ث ر من س ن ة أ ر ج و أ ن تدلوني على سبب جوهر يعيني الى ذلك أ و ل ا عليك أ ن تصدق اللجا الى الله جل و علا و أ ن تستمر في ا ل م ج ا ه د ة فقيام الليل من أ ش ق ا ل أ م و ر على النفس من أ ش ق ا ل أ م و ر على النفس القيام بعد النوم إ ن ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د وطئ هذا ثقيل جدا يعني سهل على ا ل إ ن س ا ن أ ن يسهر الليل ف إ ذ ا بقي من الليل جاء الثلث قام يصلي سهل لكن أ ش د من ذلك أ ن ينام ثم يقوم ل ص ل ا ة الليل هذا أ ش د بلا ش ك و ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى جهاد وما من مسلم يعمل عملا الا و لا بد أ ن يمر ب م ر ح ل ة الجهاد التي هي م ر ح ل ة الاختبار والسلف كثير منهم أ ث ر عنه أ ن ه جاهد نفسه لقيام الليل سنين ثم تلذذ به بعد ذلك تلذذ بقيام الليل بعد ذلك فعليك أ ن تجاهد و تصدق اللجا إ ل ى الله جل و علا ثم يعينك جل و علا يقول كيف يصلون في الحرم عشرين ركعه ما هو الحديث الذي استدلوا به هذا السؤال من ا ل إ م ا ر ا ت استدلوا ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ط ل ق ة ص ل ا ة الليل م ث ن ا م ث ن ا ف إ ذ ا خشي أ ح د ك م ا ل ص ل ا ة فليصلي ركعه توتر له ما قد صلى فبهذا ا ل إ ط ل ا ق عامل و نظرا لعدم إ ط ا ق ة الناس ا ل ك ي ف ي ة التي جاءت في وصف ص ل ا ة عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلا ت س أ ل حسنهن و طولهن ل ج أ و ا إ ل ى ا ل إ ط ل ا ق مع ك ث ر ة الركعات عملا من أ ح د م الاطلاق كما ذكرنا و بقوله عليه الصلاه و السلام اعني على نفسك ب ك ث ر ة السلوك و أ ه ل و ا ل العلم نعم عمر أ ي ض ا أ م ر أ بين يصلي بهم في ا ح د عشر ثم بالعشرين هو الكلام على أ ن ه كله عمل يعني م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في شخص يصلي ساعتين هل يصلي في هاتين الساعتين احدى عشره او يصلي عشرين نعم نقول ص ل ي احدى عشره في الساعتين أ ف ض ل لتوافق ا ل ك م ي ة و ا ل ك ي ف ي ة لكن إ ن قال لا أ ن ا ب ص ل ي احدى عشر ركعه في نصف س ا ع ة أ و اصلي عشرين س ا ع ة نقول لا العشرين أ ف ض ل يقول هل ورد في النصوص ث ب ا ت ا ل ح ي ا ة لله إ ن الله لا ي س ت ح ي أ ن يضرب نعم حي كريم نعم المقصود أ ن ه ثابت و ر د ن ا فيو و ر د إ ث باتو ه و ل م ن في المقرون بما ذكر لا يستحي من ض ر ب ا ل مثل نعم لكن نويستحي أ ن يرد من رفع يدي ه إ ل ي ه ص ف ر ة يقول هل من صلى خ م س ركعات مع ا ل و ت ر في سعتين ا مثل أ ج ر من صلى الى اشرف سعتين لا من صلى الى ا ش ر لما و ف ق ة ا ل ك ي ف ي ة و ا ل ك م ي ة أ ف ض ل لكن ا ل م س أ ل ه ا ل م ف ا ض ل ة بين من يصلي احدى عشره في نصف س ا ع ة أ و عشرين في ساعه نقول لا العشرين أ ف ض ل في ساعه يقول إ ذ ا فاتني الوتر فمتى أ ق ض ي ه بعد ارتفاع الشمس و زوال وقت النهي إ ل ى زوال الشمس يقضيه ف إ ذ ا كان من يوتر بثلاث ي أ ت ي ب أ ر ب ع ركعات و إ ذ ا كان يوتر بخمس ي أ ت ي بست و إ ذ ا جرت عادته الوتر بسبع يصلي ثمان إ ل ى آ خ ر ه تعمد ترك القيام تعمد و ا ل أ م ر مستوي عنده أ و ل أ ن ه محتاج ل ل ن و م او شيء من هذا محتاج ل ل ن و م ينام ويقضي الحمد لله